آيات الله إلا الذين كفروا فلا يروك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخدوه وجادلوا بالباقي ليضحبو به الحق فأخذتهم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 117. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم 118. ربنا وأدخلهم جنات عدل التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم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 وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ فَدَعْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ 124. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون 125. لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار 119. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاومين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يقاع 114. يعلم خائنة الأعين وما تكفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء 117. إن الله هو السميع البصير أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ 119. فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا 111. فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان 111. إلى فرعون وهامان وقارون 112. فقالوا ساحر كذاب 113. فلما جاءهم بالحق من عندنا 114. قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم 115. وما كيد الكافرين إلا في ظلال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 وَإِيَّاكُمْ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ وَإِيَّاكُمْ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ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 111. مثل يوم الأحزاب 112. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد 113. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد 114. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم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 وقال فرعون يا هامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل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 وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى الغزّي الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن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 114. فوقاه الله سيئات ما مكروا 115. وحاق بآل فرعون سوء العذاب 116. النار يعرضون عليها هدوا وعشيا 117. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في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 ان الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار خزنت جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 118. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم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 117. وسبح بحمد ربك بالعشي والإذكار 118. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير 114. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون 115. وما يستوي الأعمى والبصير 116. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون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 119. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون 110. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا وصوركم فأحسن صوركم 117. ورزقكم من الطيبات 118. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين 119. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين 110. الحمد لله رب العالمين قل إن 111. ونهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نقفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا 124. ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا 125. ومنكم من يتوفى من قبل 126. ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون 127. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن 111. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون 112. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون 113. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون 114. في الحميم ثم 124. ثم في النار يسجرون 125. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون 126. من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين 119. بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون 111. أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها 112. فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق 114. فإما نرين 119. وإنك بعض الذين عدوهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون 110. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك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 ولكن فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويُريكم آياته فأي آيات الله تُنكرون أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَظْرُوكَ إِنَّمَا الْعَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ